117. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثقلتهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما في ذا حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء هُنَّ لَن تَنصُرَ مِنْهُمْ وَلَا كِلٌّ يَبْلُ وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ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 119. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأينا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 أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَبِّهِ كَمَنْ زُوِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَالتَّبَعُ أهُوَ أَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعْدَى الْمُتَّقُونَ فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 118. ومن لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى 119. ولهم فيها من كل الثمرات من ربهم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 قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواء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 لهم إذا جاءتهم ذكرهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبك ومثواك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 119. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها انَّ الَّذِينَ ارْتَدّوا عَلَىٰ آدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُم وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّ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 ولو نشاء لأرناكهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نذل لَنَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِنْ بَعْدِ ما تبين لهم الهدا ليضر الله شيئا ليضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا.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 أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم فَيُحْفِقُمْ تَبْخُلُ وَيُخْرِجَ الضَّانَكُمْ هَא أَن تُمْهَأُ لَئِتُ دَعَوْنَ سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل وعن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإنت تولوا يست تَبدِيلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ